بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عنا أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حلاها ترى الناس سكر وماهم بسكر وترى الناس سكر وماهم بسكر ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه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 من تراب، من تراب، ثم من مطفة، ثم من علاقة، ثم من علاقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم من مضغة. مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلة ثم نخرجكم طفلة ثن لتبلغ أشدكم ومنكم من يتوّف ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامة فإذا أنزلنا عليها الماء وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت, وأنبتت من كل زوج بهير ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وَأَنَّهُ يُحِيلُ الْمَوْتَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ بَعْثَ مَنْ فِي الْقُرُونِ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 من كان ظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فليظهر فليظهر هل يذهب كيده ما يغيث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 وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَطَّ عَلَيْهِ الْعَذَابَ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَانِ الْخَصْمَانِ احْتَصَمُوا فِي رَبِّهِ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من ناره يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجون منها من غم من أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من أحتر الأنها ويحلون فيها من أسوار من ذهب يحلون فيها من أسوار من ذهب ونؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدؤ إلى الطيب من القول وهدؤ إلى صراط الحميد.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 نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم ما كان البيت ألا تشرك بشيء بي وطهر بيت وطهر بيت للقائين والقائمين والركع السدود وَاذْفِنْ فِي النَّاسِ مِنَ الْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ وَعَلَى كُلِّ ضَانِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَنِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ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 وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ نها تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمّة جعلنا من سكّل يذكر اسم الله 114. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 115. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين, وبشر المخبتين الذين إذا ذكروا الله واجلت قلوبهم والصابرين والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صاف فإذا وجبت جنوبها فكنوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منها اذالكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٌ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا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 لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكوا فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز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 فك اي من قريه اهلاكناها وهي ظالمه فهي خاويه فهي خاويه على عرشها وبئر عطلته وقصر أفلا يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها أو أذان ليسمعون بها فإنها لا تعمل الأعصاب ولكن ولكن تعمل القلوب التي في الصدور.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 إلا إذا تمنا القشر يطان في أنيته فينسخ الله ما يلق الشيطان فينسخ الله ما يلق الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوه والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاقهم بعيد وَأَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لِمُقْلُوبِ قُلُوبِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ هَادُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ولا يزال الذين كفروا في مريت منه حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم العطيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزفا حسنا وإن الله له خير الرزقين لا يدخلنهم مدخل يرضونه وإن الله عليم حليم ذلك وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَنصُرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الليل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 إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنه الناس فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون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 ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان ما لم ينزل به سلطانه وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير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 وَيَنْسْلُو بِهَمِّ الذُّبَابِ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْ ضَعْفِ الطَّالِبِ وَالنَّطْلُبِ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ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 وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين انحرج بلة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم